ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنة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 Falhukmulillahi alaihi al-Kabir, huwa al-Lathi yurikum ayaathi, wa yunazil laka min al-Samai rizqaa, wa ma yatabkoo illa ma yuniib. Fadzulillah mukhlisin lahul-Din,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 لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا عَمَلَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ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 إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ وَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا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 kabur maktan عند Allah وعند الذين آمنوا kذلك يطبع Allah على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب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 ومن عمل صالحا من ذكر أو أنفا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار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 لا جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَ لِهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَا رَدْنَا إِلَى اللَّهِ وَإِنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ لله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مك وعاقب آل فرعون سوء العذاب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 Akuil yang telah bersaksi, Inna kumna kau mengikuti, apakah kau mengkhianati kami dengan bagian dari neraka? Kata yang telah bersaksi, Inna kumna kau mengikuti, Inna Allah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 هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قُل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لم يجا ان يلبينات من ربي وامرت ان اسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من وفات ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا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 فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا